إثنى عشر استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات حسب المسموع واحد اليوم درجة الحرارة مرتفعة في أنطاليا إثنان الجو مشمس ثلاثة أنا أسبح في البحر أربعة أتمنى لكم عطلة سعيدة خمسة ألعب على شاطئ البحر 6- يصنع أحمد القلعة الرملية مع أصدقائه